خل اراد ك ل ل خل الصوت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله ه وبركاته فيكم عياكم مسموع ورحمة م ح لله و ان ل ل والسلام على رسول الله ص ا ة وعلى آله وصحبه م آله احتدى أما بهدى بعد ف يكون الحقيقة أولا نرحب بالجميع ا نرحب ج ز م الله خيرا ا ل في ا الأخ أبو عبيدة أراد ق ع عبيدة أبو أ يكون هذا الدرس ب غ ر ف ة أ خ ر ى لكن ل ل أ س ف سودت الغرفه ال... ة اليوم أحياكم ا ل ل يعني ي اليوم فقال ليكن الدرس في حامل المسك ابو عبيده يسمعنا وإلا عبيدة, عبيدة. عبيدة خرج السلام حياكم الله طيب ف أ ق و ل ان ا ل أ خ أ ب و ل بيده موجود أ ن ت تسمعني وتكتب على العام سبحان الله انا لا ا حياكم الله ر ا ل ي يدع أمامي رافع شبل عتيبة طيب لعله خير طيب ا ل آ ن ر أ ي ت ك الله يحييكم اختنا الفاضله الدكتوره ع ا ئ د ة حياكم الله طيب ف أ خ ش ى يا ابا ع ب ي د ة إ ن ا ل أ خ و ة ب غ ر ف ة حامل المسك يقولون من سبق إ ل ى شيء هو احق به يعني يقول خلاص ما دام ب د أ ت عندنا تكمل ع د ة ه ا كذا و لا م و كذا ي ا شباب ا ل عن س ي ب ة على مبداهم نحن الحق بكم <تصفيق> الفضل ل ل و ا ب ل لا للطلي اي سبقتم لكن ايه يعني لكن استخدمتم غرفتهم、يعني. استخدمتم غرفتهم يصير ا ل أ م ر ك ا ل آ ت ي يصير الدرس يكون هنا وينقل هناك أ و يكون هناك وينقل هنا لهم ا ل آ ن هم المتفضلون عليكم ثم ا ع ط ي ت م ه م شيئا هم ا ل آ ن المتفضلون ولهم أ ج ر ا ل أ خ أ ب و ع ب ي د ة ع د م في غ ر ف ة صوت ا ل إ س ل ا م في القسم المصري كنت القي فيها دروسا قبل س ن ة وقليله طيب الخير العلم خير إن شاء الله. نتفق عن إن شاء الله. طيب. والله خيراً طلب أن يكون بعد هذا الله والله فيما شاء والأخذ إذا خيرا الشرح طلب طلب أ ن يكون الشرح لكتاب الشيخ ابن عثيمين ن وأنا لا أسميه شرح. سنقول ابن عثيمين أنني و وفي طويل وعلى و أسميه أدرس لا شرحاً تعليقات على كتاب الشرح الممثل للشيخ رحمه الله تعالى الحقيقة الكتاب طويل. والجميع على الجميع أنني لا يعني أدرس إلا كتباً كتباً على للشيخ ل رحمه م في حي عرف ت لكن ا ل أ خ أ ص ر على هذا وقال انه لعله أ س ه ل ل ل ط ل ب ة والكلام و... فيه أ ي س ر على المتعلم و ا ل ش ر ي ح ة التي سيكون هناك... ستكون هناك تحتاج إ ل ى مثل هذا الاسلوب العلماء من أ ه ل النظر والاستدلال عليه ر ح م ة الله تعالى وممن ن م ل أ ا ل د ن ي ا علما اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث هذا العلم الذي ورثه الشيخ عليه رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يقول الشيخ يقول الشيخ بسم الله قوله بسم الله الجار والمجرور متعلق بمحذوف ش ن مؤخر مناسب للمقام الجار والمجرور ما الجار وما المجرور ر بسم الباه ا ا ل و ج واسم هو المجرور بحرف البان قال متعلق بمحذوف ما هو المحذوف المقصود انه بسم الله ا ق ر أ ا ق ر أ محذوفه و ل ل موجوده عندما قلنا بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ م و ج و د ة في ا ل ك ل م ة هذه ولا غير م و ج و د ة م ح ذ و ف ة قلنا بسم الله الرحمن الرحيم ما قلنا بسم الله الرحمن الرحيم ن ق ر أ بسم الله الرحمن الرحيم نبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم توضا محذوف إ ذ ن الجار والمجور هنا متعلق بمحذوف تقديره أ ق ر أ أ و أ ت و ض ا أ و أ ذ ب ح ابتداء وقراءه مقدر اسم يقول الشيخ و إ ن م ا قدرناه فعلا الشيخ ذكر ا ل ف ع ل قال بسم الله أ ق ر أ أ ق ر أ أ ق ر أ فعل لماذا ذكر هذا ا ل أ م ر قال إ ن م ا قدرناه فعلا ل أ ن ا ل أ ص ل في العمل للافعال أ ف ع ل الأصل ي ا ل م ل أ ف ع ا ل ا ل ق ر ا ء ة عمل ولا ليست عملا ه ا يا عبيدة أبا ا ل ق ر ا ء ة عمل نعم عمل قالوا ا ل أ ص ل في العمل ل ل أ ف ع ا ل وليس ل ل أ س م ا ء فلهذا نقدر فعلا طيب لماذا قدره مؤخرا؟ ليش قال بسم الله أقرأ؟ ما قال أقرأ بسم بسم بسم لماذا قال الله قال الله لماذا لم يقل أقرأ بسم الله قال بسم الله、أقرأ. الفعل مؤخر ولا مقدم؟ الفعل مؤخرا ما مؤخر مقدم قدره أقرأ أقرأ أقرأ أقرأ ا ل آ ن مؤخر أ م مقدم ل الفعل ا مؤخر أ ق ر أ بسم الله أ ق ر أ اقرا في ا ل أ خ ي ر والجار المجرور في ا ل أ و ل أ ل ي س كذلك إ ذ ن الفعل هنا مؤخر ف لماذا قدره مؤخرا لما لم يقل أقرأ بسم ا ل ل لماذا لم ه ي ق ل أ ق ر أ بسم الله لماذا أ خ ر ه يقول لفائدتين ا ل ف ا ئ د ة الاولى التبرك ا ل ف ا ئ د ة الاولى التبرك باسم الله ان يكون اسم الله في البدايه طبعا الان الاخت ا ل ف ا ض ل ة كتبت ا ل ف ا ئ د ة الاولى التبرك ب التبرك إ ي ش م ك و ا ل ت ب بالبداءه بفتح ك ذ ا أمامنا ا في ل ط بفتح ع ب الباء هذا صحيح هذا النطق صحيح و ا ل أ ف ص ح أ ن يكون بالضم كما يقول ا ل إ م ا م النووي رحمه الله التبرك ب ا ل ب د ا ء ة بسم الله سبحانه وتعالى سمعتم ا ل أ ف ص ح ا ل ب د ا ء ة بضم الباء و ا ل ب د ا ء ة صح ف ص ي ح ة لكن ا ل أ ف ص ح ضم الباء كما ذكر ا ل إ م ا م النووي عليه رحمه ة ا ل ل طيب الله ب د ا ما رأيكم فيها ي رأيكم ة ك م الجميع من يسمعني ة البداية فصيحة أم ليست فصيحة ولا يشارك كل لإكتب أبغى غير ي ر أ ب التبرك ب بسم سبحانه د ا الله ي ة و ع نعرف ا قال ا ل لو ل ى نريد أن ت ب ا ل ب د ا ي ة بسم الله سبحانه وتعالى أريد أن أريد أن أم نشارك نشارك خيرا جميعا في جميعا البداية بالياء فصيحة ليست فصيحة نقطع ما مشكلة إذاكم الله بعضهم بعضهم قالوا ليست فصيحه ب ع ض م ق ا لكن و ا ليست ل فصيح بعض أ ه ل ا ل ل غ ة ردوا هذا الكلام وقالوا إ ن ه ا ف ص ي ح ة و إ ن ه ا ل غ ة الانصار أ ن ص ر لغة ل ا أ واستدلوا لذلك بقول حسان باسم ا ل إ ل ه وبه بدينا ما قال ب د أ ن ا قال بدينا و إ ذ ا قلنا بدينا فالمصدر سيكون بدايه ب ا س م ا ل إ ل ه وبه بدينا وإن... الى اخر ونراد غيره قليلا إ ذ ن هذا تعليق على ه ذ ا الطيبه ا ل ف ا ئ د ة ا ل ث ا ن ي ة قال إ ف ا د ة الحصر ما معنى الحصر يعني لا ن ب د أ إ ل ا بسم الله لا أ ب د أ قراءتي إ ل ا بسم الله طيب من فين جبنا بداية إفادة الحصر؟ من فين تقديم يفيد إيش يفيد جبنا من من المتعلق المتعلق؟ والمجرور والمجرور قدمناه والمجرور قدمناه جبناها؟ لأن فإنه إفادة الجار الجار الجار الحصر؟ قال الحصر إذا إذا الحصر ا ل آ ن عندما تقول مثلا ً بك أ س ت ج ي ر بك أ س ت ج ي ر هل هي مثل أ س ت ج ي ر بك بك أ س ت ج ي ر هذا التعبير يفيد الحصر يفيد ا لماذا ح ص ر ل ل أ ن ك ب د أ ت بالمتعلق الجار المجرور و أ خ ر ت الفعل هذا يفيد ماذا يفيد الحصر لكن لو قلت استجير بك يحتمل أ ن يكون ا ل ا س ت ج ا ر ة به وبغيره أ ل ي س كذلك ها؟ يحتمل أ ن تكون ا ل ا س ت ج ا ر ة به وبغيره لكن إ ذ اذا قدمت المتعلق إ قدمت المتعلق عليكم السلام ورحمه ة ا ل ل عليكم الله وبركاتنا الفهم إذا قدمت المتعلق فإن هذا يفيد الحصول إ ذ ا م ر ة أ خ ر ى الشيخ يقول إ ن ه قدر الفعل مؤخرا عليكم السلام ورحمه ة ا ل ل الله وبركاته ف ا ئ د ة ا ل ف ا ئ د ة ا ل أ و ل ى التبرك بالبداءه ا ل ت باسم ر ك ب ل ب د ا ة الله والثاني ا ف ا د ة الحصر وقلنا ان ا ل ب د ا ي ة اختلف أ ه ل ا ل ل غ ة منهم من قال انها ليست ف ص ي ح ة بالياء وبعضهم قال لا هي لغه الانصار أ ر ى ان لا ن ق ر أ كل ما ذكر ت في ه ا ل ك ل ا م طبعا الشيخ يقول أ ن أ ف ض ل أ ن تقول أقرأ أفضل أن تقول ابتدئ ل أ ن ك ل م ة ابتدئ تحتمل أ ك ث ر من شيء إ ذ ا قلت أ ق ر أ فقد عينت فقد ع ي ن تعليق ماذا ت وليس تدقيق طيب و صواب ا تقول ت ع ل ي ق وليس تدقيقن ل أ ه ن ا ا س م ل ي س ا ما هدو فقال ق و ل ه ا ل ل ه هو ع ل م على ا ل ب ا ر ي جل و ع ل ا ع ل م على ا ل ب ا ر ي جل و ع ل ا عليكم السلام و ر ح م ة الله و هذا الاسم معارف قال إ ن الله أعرف اعرف ل م ا المعارف, يعرف المعارف. طيب. وقال الشيخ وهو الاسم الذي تتبعه جميع الاسماء أ س م ء هذا ا ل تتبعه جميع م أ س الله إذا الله فبعدها تقول الله الرحمن الرحيم العزيز الحميد وجل قلت تقول عز وهكذا、ما. الرحمن أ ي ض ا من أ س م ا ء الله ا ل م خ ت ص ة به جاء في ا ل ق ر آ ن الكريم و إ ذ ا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أ ن س ج د لما ت أ م ر ن ا وزادهم نفورا هذا الاسم مختص بالله جل وعلا ولا يجب أن يتسمى به غيره سبحانه وعزه الاسم وعلا ولا جل يتسمى مختص يجب طيب أن ما الفرق بين الرحمن والرحيم ما في صوت م الفرق ا بين الرحمن والرحيم اختار الشيخ أ ن الرحمن معناها ذو ا ل ر ح م ة ا ل و ا س ع ة الرحمن معناها ذو ا ل ر ح م ة ا ل و ا س ع ة والرحيم ذو ا ل ر ح م ة ا ل و ا ص ل ة ما الفرق إ ذ ن الرحمن شيخ ن ا قبل ذلك ايش الفرق بين ا ل ص ف ة وبين عطف البيان اقول لكم ما, بي... ما الفرق بين ا ل ص ف ة وعطف البيان شوف ا خ ا ل كريم اذا قلت هذه ا ل ع ب ا ر ة الرجل الكريم محبوب الكريم هذا ص ف ة ا ل آ ن صح الكريم هنا ص ف ة أ ل ي س كذلك لا محبوب خبر يا أ خ ي الفاضل الرجل مبتدا والكريم ص ف ة ومحبوب خبر الكريم ا ل آ ن أ م ا م ك تابع ولا متبوع الكريم تابع ولا متبوع الكريم ص ف ة نعم تابع ولا متبوع تابع لرجل اليس كذلك من المصوف بالكرم الرجل فالكريم هنا تابع وليس متبوعا ولا يجوز أ ن يكون اسم الله تعالى تابعا خلاص هذا هو الذي جعل الشيخ يقول إ ن ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة ا ل م ذ ك و ر ة في ا لا ن ص ل آ ي ة ا ل م ذ ك و ر ة لا ي ز أ ن ن ع ر ب لفظ ا ل ج ل ا ل على أ ن ه ص ف ة بل نقول إ ن ه عطف ب ي ا ن وعطف البيان و ا ل ص ف ة بينهما فروق وكذلك ا ل أ ط ف البيان ا ل آ ن حتى ل ا أطيل عليك هو شبيه ب ا ل ب د ل لكن هناك فروق د ق ي ق ة جمعها بعضهم في ث ل ا ث ة فروق تعرف ا ل ب د ل عندما أ ق و ل الفاروق عمر ثاني الخلفاء الراشدين عليكم عمر نعم السلام ورحمة الله الفاروق عمر الفاروق هنا يا أخي الفاضل الفاروق بدل يا أخي ورحمة مطابق هنا الفاروق عمر لا احد لا نقول أ ن البدل هنا تابع لا نقول هنا أ ن البدل تابع نعم الفرق بين الرحمن والرحيم ما هو الفرق ما الفرق بين الرحمن وبين الرحيم الرحمن ذو ا ل ر ح م ة ا ل و ا س ع ة الرحيم ذو ا ل ر ح م ة ا ل و ا ص ل ة يعني الرحيم فيها تعدي فيها تعدي إ ل ى المرحوم أ م ا الرحمن ف ص ف ة هو اسم دال على ص ف ة هذه ا ل ص ف ة لله سبحانه وتعالى من الصفات ا ل ذ ا ت ي ة ولا المتعديه ها اقول الرحمن ا ل آ ن دال على صفه يدل على صفه لله سبحانه وتعالى الصفه هذه م ت ع د ي ة ا ل آ ن في ك ل م ة الرحمن م ت ع د ي ة هي م ت ع د ي ة لكن ك ل م ة الرحمن لا تفيد التعدي ك ل م ة الرحمن ذاتها لا تفيد التعدي أ ي لكن متى يكون التعدي في صفه الرحيم إ ذ ا جمعنا بين الرحمن والرحيم فالرحيم هنا تفيد التعدي تصل إ ل ى المخلوق إ ل ى المرحوم إ ل ى المخلوق المرحوم هو الرحيم اسم حتى يتضح الامر الرحيم اسم يدل على ص ف ة متعديه نعم طيب ثم الحمد لله قال ج م ل ة ا س م ي ة م ك و ن ة من م ب ت د أ وخبر اين الخبر الحمد لله أين الخبر؟ اين ل خ ب ر أ الخبر الحمد لله نعم على ط ر ي ق ة لا نقول محذوف على ط ر ي ق ة البصريين م ح وعلى و ط ر ي ق ة الكوفيين مثل ما قالت ا ل أ خ ت شبه الجمله في محل رفع خبر لله الجار و المجرور ن في الجلالة الجار والمجرور ف محل رفع إيش خبر هذا المشهورة لله الكوفيين الطريقة البصريين الحمد اللام الجلالة طريقة طريقة لكن نفض أن مبتدأ بلاش نقول ل ف و الجلاله ممكن نقول ايش و ا ل م ك ت و ب ة و ا ل م ك ت و ب ة م ج ر و ر ة بحرف اللام والخبر محذوف متعلق بالجار والمجرور طيب من الذي يستحق الحمد و الله تعالى الذي يستحق الحمد المطلق هو الله تبارك وتعالى اللام في قوله لله الحمد لله اللام هذه ماذا تفيد م ا ذكر ا تفيد ذ الشيخ أ ن ه ا تفيد أ م ر ي ن تفيد الاختصاص فالذي يختص بالحمد المطلق الكامل هو الله الذي الحمد المطلق الكامل هو الله والأمر الثاني يستحق <تصفيق> هو السلام الاختصاص الذي يختص. الذي يختص بالحمد المطلق الكامل هو الله ويفيد أ ي ض ا الاستحقاق الاستحقاق والاستحقاق أ ن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للحمد المطلق إذن هو المستحق له وهو بذلك سبحانه وتعالى. قال حمد ينفد هو له وهو وتعالى المستحق المختص قال حمدا لا حمدا لا ينفد لا ينفد يعني ما معنى لا ينفد لا ينقطع لا ينتهي ق ط ع لا ي ن أ ف ض ل ما ينبغي أ ن يحمد يعني هذا وصف للحمد أ ي ض ا أ ن هذا الحمد نوعه أ ف ض ل أ ف ض ل أ ن و ا ع الحمد وصلى الله وسلم على افضل المصطفىين محمد ا ل ص ل ا ة من الله سبحانه وتعالى ا ل ص ل ا ة من الله سبحانه وتعالى م ا ا ل مراد بها ا ل ص ل ا ة السناء من الله على عبده في ا ل م ل أ ا ل أ ع ل ى عندما تقول اللهم صل على محمد عندما تقول اللهم محمد تقول صلي على ف أ ن ت تدعو الله تعالى أ ن يثني على نبيه صلى الله عليه وسلم في الملا ا ل أ ع ل ى ايش معنى الثناء الثناء مدح تطلب من الله تعالى أ ن يثني على نبيه في الملا ا ل أ ع ل ى لكنه مدح خاص ليس مجرد المدح. نعم. قال وصلى الله وسلم ما معنى السلام ما م عندما ى السلام ع ن نقول اللهم صل عرفنا الدعاء أ ن ندعو الله سبحانه وتعالى ان يثني على نبيه ويمدحه أ ي ض ا قالوا الامان أ م ن ا ل أ السلام بمعنى ا ل أ م ا ن وهذا يدخل في ماذا في قول الشيخ و ا ل آ ف ا ت الشيخ لم يذكر السلامه من النقص、والآفات. يعني ن قالوا الأفات س ل ا من م النقص و أ م ا ن أ ي ض ا الله سبحانه وتعالى ان يؤمن نبيه صلى الله عليه وسلم من ا ل آ ف ا ت و أ ن يسلمه من النقائص وبعضهم فسر السلام بتفسير غير ما ذكرنا المصطفين جمع مصطفى اي ل م ص ط ف ن جمع مصطفى أي أ ن الله سبحانه وتعالى اصطفاه واختاره من بين الخلق بل اختاره من بين ا ل أ ن ب ي ا ء اختاره من بين ا ل أ ن ب ي ا ء إيش طيب آلوا فالنبي صلى الله عليه وسلم هو افضل ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين ما الدليل على ذلك نعم الشيخ هنا استدل ب ا ل آ ي ت ي ن اللتين اللتي اللتي ورد فيهما ذكر ا ل العزم من الرسل و إ ذ أ خ ذ ن ا من النبيين ميثاقهم ف ب د أ بمن ومنك ومنك ب د أ بمحمد صلى الله عليه وسلم ومن نوح و إ ب ر ا ه ي م وموسى وعيسى ابن مريم فقدم م م ح والايه وسلم و ا ل آ ي ة ا ل ث ا ن ي ة التي ذكرها آ ي ة الشوره هذه في ا ل أ ح ز ا ب و ا ل ث ا ن ي ة في الشوره شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أ و ح ي ن ا إ ل ي ك وما وصينا به إ ب ر ا ه ي م وموسى وعيسى هذه الآية هذه الآية ب د أ فيها الله سبحانه وتعالى ب أ و ل الرسل ب د أ ب أ و ل الرسل وذكر خاتم الرسل عليكم السلام و ر ح م ة الله وبركاته بدأ بأول النبي محمد الدليل أما أن أفضل وهو نوح وهو وسلم الواضح والسلام الرسل عليه السلام ثم ذكر خاتم الرسل وهو محمد صلى الله عليه وسلم أما الدليل الواضح على أما النبي عليه الصلاة والسلام أفضل أفضل الرسل خاتم ذكر ثم ما هو ما هو؟ لا في ا ل آ ي ة ا ل ث ا ن ي ة بدا أ بمن؟ في ل الثانية آ ي ة بمن د أ ب في الآية الأولى بدا أ ب ل ن بنوح والسلام في الآية الثانية بدأ بمن؟ بدأ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا و إ ن م ا ب د أ بنوح عليه السلام ل أ ن ه أ و ل الرسل ثم ذكر خاتم الرسل وهو محمد صلى الله عليه وسلم أ م ا ا ل أ د ل ة من ا ل س ن ة فالنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال أ ن ا سيد ولد آ د م ولا فخر سيد ولد آ د م يشمل جميع ولد آ د م وكذلك جاء أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يوم ا ل ق ي ا م ة هو الذي يعطى ا ل ذ ي يعطى ا ل ش ف ا ع ة العظمى من بين سائر ا ل أ ن ب ي ا ء كل نبي يعتذر ي عن ت ذ ر ع أ ن يشفع ل أ و ل ئ ك ا ل أ ق و ا م وكذلك والسلام النبي عليه الصلاة والسلام قدم ليلة المعراج إماما للأنبياء فدل على أنه أفضل الأنبياء إماما أنه قدم لا يقدم إلا ل ا أ في ض ل لا ق د م في ا ل ص ل ا ة إ ل ا ا ل أ ف ض ل هذا معلوم نعم طيب قال وعلى آ ل ه وعلى آله من هم آ ل النبي صلى الله عليه وسلم العلماء لهم في هذا ك ل ا م في أ ر ب ع ة أقوال في ه ذ ا المسأل الشيخ هنا ي ق و ل إ ذ ا ذكر الال آ ل وحده ف م جميع ر ذكر ا أتباعه قال إذا الآل د دينه على وحده فالمراد جميع أ ت ب ا ع ه على دينه مثل ما جاء في ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة ويوم تقوم ا ل س ا ع ة أ د خ ل و ا آ ل فرعون أ ش د العذاب ويوم تقوم الساعة, أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. خلاص. ويوم تقوم الساعة أ د خ ل و ا ال فرعون لا شك أ ن آ ل فرعون هنا المراد بهم من كفروا من ك ف ر واتبعوا و ا فرعون قال ويدخل ب ا ل أ و ل و ي ة من ن على د ي ه من على دينه من قرابته و أ م ا إ ذ ا ذكر معه غيره يعني مع ك ل م ة آ ل ذكر شيء آ خ ر مثل ما معنا الآن اله آ آ ن ل وصحبه ف إ ن المراد يكون بحسب السياق فيقول الشيخ أ ن المراد هنا ب ا ل آ ل المؤمنون من قرابته أ ن المراد هنا المؤمنون من ق ر ا ب ة النبي صلى الله عليه وسلم و أ ن الصحب المراد بهم غيرهم ممن ر أ ى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ا ل إ ي م ا ن العنوان فوق الله في العنوان في البنر الله、يزيد. الأخت الفاضلة عفوا فوق يحفظه في يزدك يا أخوة الهدف من الدرس ر ب ه كلنا ل يا ا أخوة ف من ا ل د ليس هو شرح مفردات هذا ما ذكره الشيخ و إ ن م ا المراد التعليق وقلت لكم ط ر ي ق ة في التدريس هي تدريس المثول لكن ا ل ا خ و ة أ ر ا د و ا أ ن يكون هذا ايفر ل ل أ خ و ة طيب يقول و أ ص ح ا ب ه قال واصحابه جمع صحب ا عليكم السلام و ر ح م ة الله وبركاته وصحب اسم جمع صاحب صحب جمع لصاحب اوضح ماذا طيب انتبه معي الله يارك فيك قال صحب جمع صاحب طيب و أ ص ح ا ب جمع ماذا جمع صحب صار اصحاب ا ل آ ن عندنا جمع الجمع أ ص ح ا ب هي جمع الجمع معي يا إخوة ا ل آ ن صاحب مفرد ما جمع صاحب إ ذ ا س أ ل ك سائل ما جمع صاحب أ ج ي ب ه ك ل م ة صاحب بارك الله فيكم ما جمعها جمعها صحب ا احسنتم صحب ما جمعها جمعها أ ص ح ا ب إ ذ ن أ ص ح ا ب تكون جمع الجمع, جمع الجمع إ ذ ن أ ص ح ا ب ي جمع الجمع وهنا المصنف قال و أ ص ح ا ب ي يعني أ ت ى بجمع الجمع نعم هنا من الفوائد التي أ ر ي د أ ن أ ن ب ه عليها كثير من ا ل ا خ و ة بل من العلماء يقول إذا صلى على النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال اللهم صلى على محمد أو ق الله ص ا ل ل عليه واله آ ل وسلم صلى ل عليه وآله وسلم آ ل و ولا شك أ ن هذا يوافق ما نفعله في التشهد في الصلاه ة نقول ل ل ا م محمد محمد صلى على محمد وعلى آل محمد ونكتفي بها وعلى طريقة الشيخ ونكتفي طريقة بها أ ن ه إ ذ ا ذكر ا ل آ ل اكتفي بهذا و أ ن هذا يشمل أ ت ب ا ع ه على الدين لكن بعض أ ه ل العلم يرى أ ن الروافض عندما عرف عنهم ه أنهم الله عليه م وسلم م الأولى يصلون النبي كان لا إلا على آل النبي صلى ل ا خ ف ت و أ ن تذكر ا ل ص ل ا ة على صحب النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا صليت على آ ل ه فتقول صلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه وسلم نعم للنوافض النوافض على الآل فصلي على الصحب مخالفة طبعا الصلاة على مخالفة مخالفة إذا الآل الصحب للروافض الصلاة الآل قالوا صليت فصلي يناصبون آ ل بيت النبي صلى الله عليه وسلم العداء والروافض ناصبوا أو ي عادوا ن ي ع ص ح ا ب ة النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال ومن تعبد يعني أيضاً دعا بالصلاة من الله تعالى من بالصلاة الله والتسليم على من ت ح ب د أ ي تذلل لله سبحانه وتعالى ب ا ل ع ب ا د ة و ا ل ط ا ع ة و ا ل ع ب ا د ة م ب ن ي ة على أ م ر ي ن قال الشيخ الحب والتعظيم بل نقول غ ا ي ة الحب مع غ ا ي ة الذل ف م ا قال ابن القيم رحمه الله و ع ب ا د ة الرحمن غايه ة ح ب مع هما عابده وعبادة ذل ل قطبان ا ر حبه م ن غاية ح مع ذل عابده هما قطبان ولا شك أ ن التعظيم لا بد منه أ ي ض ا في هذا الباب فكل هذا داخل في مسمى ا ل ع ب ا د ة الحب والذل غ ا ي ة الحب مع غ ا ي ة الذل مقرونا مقرون ذلك بتعظيم الله تبارك وتعالى قال أما بعد أما بعد بعد قال الشيخ هذه ك ل م ة يؤتى بها عند الدخول في الموضوع, اللي يقفد في الموضوع الذي يقصد وبعضهم يقول هي تفصل ما بين ا ل م ق د م ة والمضمون وللفائدة اختلفوا أول قالها في أما بعد هذه اختلفوا في من قالها أول على ث من ا ي ة أ ق و اول ل ر أكثر ب م من ا كانت أ و من قال أ م ا بعد بعضهم قال إ ن ه ا فصل الخطاب الذي أوتيه الذي اوتيه ل ذ ي أ من داود عليه السلام والصواب الصواب ان ل ص و ا ب إ شاء الله أ ن فصل الخطاب هو في القضاء بين المتخاصمين أو المتخاصمين أو وفي الخطاب المراد في الايه هو ذلك لكن نعم أما بعد فيها بين مقدمة ومضمون مقدمة لا شك هو ا ق قس وقيل بن ساعدة وقيل ي غير ل وائل ساعدة سحبان بن ذلك والذي جاء في السنة بعض الناس كثيرا وبعد, وبعد في وكذا وفي جاء السنة الناس كثيرا في يخطب في بعض الخطابات لكن من تتبع ا ل س ن ة وجد أ ن المتبع فيها أ م اكثر بعد أ ما ورد في ا ل س ن ة أ م ا بعد بذكر أ م ا من يسمعني بارك الله فيكم من يسمعوني يقول الشيخ و أ م ا قول بعضهم إ ن ه ا ك ل م ة يؤتى بها للانتقال من أ س ل و ب إ ل ى آ خ ر فهذا غير صحيح لماذا يقول لانه أ ن ه متقطع ل يقول ل ص و ت أ ينتقل العلماء دائما من أ س ل و ب إ ل ى آ خ ر ولا ي أ ت و ن ب أ م ا بعد في ثنايا عليكم الكلام السلام ورحمة الله وبركاته ورحمة في ثنايا الكلام تجد العلماء ينتقلون من اسلوب ل أ س ل و ب آ خ ر لكن لا يكتبون إ ي ش أ م ا بعد أ و لا يذكرون أ م اما بعد طيب قال فهذا خ ت ص ر أ م بعد فهذا مختصر هذه الفاعة يعرف هذه يعرابه هذا ذكر التي أما ما الشيخ مختصر من ما بعد بعد فائدة خالج هذه الفئه ا ماذا تسمى أ م ا بعد فهذا مختصر في الفقه ا ا ل ل ي قرا شروح ا ل ا ج ر و م ي ة كلها ما ذكر هذه الفائدة. فيما أعلم الفائدة ذكر هذه إ ن هذه ا ل ف ا ع ل ف ص ي ح ة إ ل ا واحد من الشروع نعم ثم ا ل ف ا ع ل ف ص ي ح طيب قال فهذا مختصر في الفقه انا اريد ان اخبر اخواني بامر ذلك الدرس منها لا أ ح د ذ أ ن احيي بعضا ً و أ ن ا إ ذ ا دخلت درسا ً وكان أحد ع لا القي ل ا السلام طيب فجزاكم الله خيراً. إن هذا يقطع خيراً الذين يسجلون فجزاكم الله هذا الإخوة الدرس إن حتى وينقلون الدرس في منتديات اخرى أ و في ملتقيات علميه ة يعني وعليكم وعليكم وعليكم وعليكم طيب نعم كل كل لباكم السلام السلام السلام السلام الله خمس دقائق الفقه في ا ل ل غ ة يقول الشيخ هو الفهم وهذا صواب إ ن شاء الله وبعضهم يقول هو الفهم الدقيق وفي ا ل ق ر آ ن العظيم و أ خ ي هارون هو أ ف ص ح ما في أ ف ق ه يا شيخ في أ ف ق ه مني لسانا ما في ا ل ق ر آ ن أ ف ق ه مني لسانا صح يا ا خ و ة ا ل آ ي ة أ ف ق ه مني لسانا أ ف ص ح نعم في قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وانا لنراك فينا ضعيفا يعني ما نفهم كثيرا يدعون عدم انسان نعم طيب وعرف الشيخ الفقه قال في الشرع هو معرفه احكام الله العقديه والعموديه ل الشرع ي في、الشرق. يعني ي ة هذا ق ل ل ا خ ا ل ف ق من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ليس المراد هذا العلم الذي ندرسه العلم المتعلق بافعال المكلفين والاحكام أ ح ك م العملية فالمراد الفقه في الدين ما الفقه الدين شرائع الدين يتعلق بكل في و أ العمليه د ي ن كانت سواء ق د ي ة أو ع ة لهذا يسمونه كانوا يسمونه ا ل علم ق ي د ة ع العقيده ة ا ل ف ق الفقه أ ك ب ر يسمون العقيدة علم ل ا ا ل أ ك ب ر نعم قال من مقنع ا ل إ م ا م الموفق أ ب ي محمد هذا الكتاب مثل الزاد هو مستل من المقنع الكتاب المقنع كتاب عظيم من الكتب التي أ ل ف ه ا أ ب و محمد من أ ب و محمد هو ا ل إ م ا م الموفق ابن القدامى رحمه الله وغفر له ابن رحمه الله أحد الشيخين في له القدامة الله الشيخين في مذهب الحنابلة الشيخين الحنابلة رحمه ابن مذهب مذهب الشيخان عند أحد أحد في المجد, ابن تيمية و ابن المجد الذي ب ن تيمية و ا م ف ق ابن هو جده شيخ الاسلام أ ح م د بن عبد الحليم ا بن عبد السلام ا بن ت ي م ي ة عبد السلام هذا يكمل ب ر ك ابا ت أ البركات هو هذا أبو البركات هذا هو المجد يسمى يلقب يسمى مجد الدين ومن ق د ا م ى يسمى موفق الدين الميد والموفق ه م الشيخان ا في مذهب ا ل ح ن ا ب ل ه قال ا من مقنع الامامي الموفق ابي محمد المستقنع الحجاوي م س ت ق ن ع ا ل فماذا فعل الحجاوي الحجاوي ر أ ى أ ن المقنع على روايتين أ و وجهين في منهج الحنابله لو جئنا ن ق ر أ في المقنع من يعرف منكم المقنع ا ل م ق ر ع يذكر روايتين أ و وجهين في مدهد و ا ح د ا ل ز ا د أخذ ب ر و ا ي يأخذ رواية ة واحدة واحدة يقول على قول واحد وهو الراجح في مذهب احمد إ ن كان المراد بها المعتمد عند ا ل ح ن ا ب ل ة فهذا حق في الغالب وإلا أوصل إلى المسائل نجد أنه خالف المعتمد في المذهب بعضهم أوصل هذه المسائل إلى 150 مسألة فبعض في بعضهم نجد أنه هذه المسائل التي قالت فيها بعضهم قالوا اثنين وثلاثين بعضهم قالوا ثمانيه واربعين وبعضهم شقق واخذ بالمفهوم ذ ه ب أحمد أحمد أحمد من أحمد؟ من أحمد؟ على الراجح في أحمد. من ذ ه ب أحمد م هو أ ح م د نعم م إ امام أهل ل ل س ن ة و ا ج اهل ع ة إمام أ ا ل س ن ة والجماعه ة ر ح م الله تعالى ثم ذكر الشيخ أ ن المذهب في ا ل ل غ ة اسم لمكان الذهاب أ و زمانه أ و الذهاب نفسه شو فائدة علم الصرف علم فائدة الصرف الصرف اللي درسوا معنا علم ك ل م ة مذهب ماذا يقول الشيخ تحتمل ثلاث معاني, مذهب تحتمل ثلاث معاني. مفعل ذ ه ب تحتمل معاني م ثلاث تحتمل أ ن تكون اسم مكان وتحتمل أ ن تكون اسم زمان وتحتمل أ ن تكون مصدرا خلاص إما أن يقال مكان الذهب إما مكان أن واما ان يقال زمان الذهاب و ا م ن يكون الذهاب نفسه وفي الاصطلاح قال المذهب الانسان هو او مذهب الشخص ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا ه ب به المذهب هو الأخير. أعطي طيب. مثل ذلك الله سبحانه وتعالى بلاش ا ل آ ي ة لانه فيها خلاف ايضا نقول مثلا مطلع ومطلع مطلع الشمس يعني مكان طلوع الشمس مغرب مكان غروب الشمس قالوا اصلا ه مطلع ومغرب انا تكلمنا الصرف اللي حضروا معنا الصرف هذا هذا مكان هذا مكان طب اسم الزمان عنه يعرفون في طيب دروس طب على وزن مفعل. من ي و ر ب لنا مثلا على زمان على وزن مفعل من ي و ر ب لنا مثلا على زمان على مطلع زمان الطلوع طيب غيره نريد مكان لان نقول آخر مسجد مثال لا زمان اسم زمان السجود لا على ا ل مفعل بعض العلماء يقولون ثم ي س أ ل و ن ك عن ا ل م ح ي ط ك ل هو أ ذ ى قال ا ل م ح ي ط ا ل ح ي ط ي ب قال وربما حذفت منه مسائل نادره الوقوع وزدت على ما, ما على مثله يعتمد اذ الهمم قد قصرت والاسباب المثبطه عن نيل المراد قد كثرت ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل ولا حول ولا قوه الا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل هذا تفسير أو تفصيل وأعتقد أو نقف إ ل ى هنا ونسال الله سبحانه وتعالى نو لكم التوفيق والثبات نذكر الجانبية أكثر من الولع المثل ي الكتاب وفيكم بارك الكتاب كبير. اذا اردنا ان نقف مع كل ج م ل ة في الكتاب فنحتاج إ ل ى سنين خلاص لن نفعل هذا لكن يهمني في هذا الدرس يهمني في ه ذ ان الدرس أ نقف على فوائد فقهيه جليله من أ ن نتعلم من خلال أ ق و ا ل الفقهاء التي ي ذ كيف ر ه ا ا ل ش خ ك ي يكون كيف يكون شان المناظره الفقهيه وكيف يكون الجدل الفقهي وكيف يكون الترجيح وكيف يستنبط عندي الدرس من العلماء هذا مقافة هذا مقصد مقصود المقصود ا ل م ل ك ي الفقهيه ان نتمرس قليلا على تكوين الملكه ا ل ف ق ي ة عندنا و الفوائد ض ح نعم جزاكم ا ل ل ه خيرا ا ا ل خ ا ر ج ة يريد ف والمثل د خارجة ا و ا ل أ ن ف ع لطالب العلم وهو من ث اراد ان يستفيد أ ك ث ر يراجع شرحنا على الزاد نحن الآن لازم ندرس الزاد في هذه يوم مثل الزاد أنفع أن هنا أن النظر لأنه رحمه لازم الزاد الغرفة الثلاثة الزاد لطالب العلم الذي جدا أن تتعلم كيفية أيضا أقوالي إضافة إلى ثلاثة كلام الشيخ رحمه الله مثل تتعلم إلى يوم مفيد يريد يستفيد أكثر في كيفية في هذه وتقريبه العلم للطالبين و ب ل غ ة م ع ا ق ر ة م ب س و ط ة أ ك ث ر في ف كل إن خير إ ن شاء الله لكن طبعا لن نستطيع أ ن نشرح ا ل م ت ن شرحا وافيا هنا يعني من المحالات. في بارك الله فيكم من هذا الله المحالات بارك إلى تكفئة هل من سؤال قبل الزوال هل الله يذكرها هذا الله إيه هذه هذا أخذناه سؤال قبل الزوال؟ الله خير. نريد الفوائد التي لم يذكرها الشيخ؟ هذا ليس صحيحا يا أخي شبر الله إيه لأن الشيخ ذكر البداعة بالفتح لكن الدرس الذي اليوم من جزاكم نريد إن أن نقص أن صحيحا يا يباك فائدة شبر ذكر فأبشرك خير أخي أردت نحتاج أن ن ج ع لو ه في ثلاثة د ر س اردنا ل د س هذا اليوم لو أ ر أ ن نفصل فيه لاحتجنا إ ل ى ثلاثه ة دروس ذ ه هي منهجية ما ا في ل ت دروس ي في س خلط المقدم أن أبدأ ج ر دروس ر س المقدم ثلاثة هذا في المنهجية ا ل د خطة في في ي ت اليس كذلك يا شبل لكن أ ب ش ر أبشر من ض ل ي ح ض ر معنا إ ن شاء الله سيجد إ ن شاء الله خيرا لا ث ق ة مني لا ثقة مني ب ب بنفسي و إ ن م ا ث ق ة بالله جل وعلا أن نعم يبارك في هذه الدروس هذه طيب ما في أسئلة م اسئله في أ جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم و أ س ت أ ذ ن ك م السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته